فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون الله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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.mلامح